الحمد لله رب وصوت السلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة في الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا وأن يرزقنا القبول من عنده سبحانه وتعالى الله ما سددنا وأخلصنا وتقبل منا الله ما سددنا وأخلصنا وتقبل منا الله ما سددنا وأخلصنا وتقبل منا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتداءا كده حد يفكرنا كده كنا نتكلم في ايه مرة اللي فاتت تكلمنا عن الصحبة وأهمي البراش والتجمع تمام تمام جزاكم الله خير إيه اللي حد يفكرنا يعني كل واحد مثلا كده يقول لنا أكتر حاجة لميّت معه او أقوى حاجة لميّت معه من درت المرة اللي فاتت ما هو أقوى شيء كل واحد او واحدة طلعت دي من درت المرة اللي اللي اللي فاتت ليه الشيء اللي نور معاك المرة اللي فاتت عباد الرحمن جمع المفر عباد الرحمن لا انا مش يعني تمام اللي هو ان جماعة ماشي تمام تمام سبحان الله لما ربنا ذكر الاجتماع على الطاعات ذكر وصحبه الجماعه ولما ذكر منها لك ذكر المفرده جميل جدا الكلام عن الصحبة ها كلام جميل جدا ايه ايه ثاني مين تاني عنده كلام مصابرة النفس وحبسها مع الصحبة الصالحه اللي عندك عندي حافز اني أعرف الأخوات أكثر أيوة شوفوا شوفوا كلمة الأخت مندرس قالت إيه خل عندي حافز إن أعرف الأخوات أكثر هو ده فايدة يعني هذا اللي إحنا عاوزينه يعني إحنا سمعنا الدرس إيه اللي طلعت بي من درس الدرس إيه اللي طلعت من وراء الدرس كلمة خلا عندي حافز إن أعرف الأخوات أكثر دي كلمة طبعًا تتبروز كده وده معناه إن كان حد ال اللي قال الكلام ده واحد صاحي وفاي الكلام لازم الواحد يبعمل الصحبة صالحة كثير كلام جميل جدا يبقى الاستفادة من الصحبة الصالحة ويبتغل عن الصحبة السياء لأنه واحد بس منهم ممكن يضمرك كلام جميل جدا ضرورة الصحبة، تفقد الصحبة لن تصل إلا الله, إلا الله إلا بصحبة كثيرة جميل، هذا ما لفت انتباهي جميل لو ما بعدتش أورادي هقع كلام رائع الاستمرار يحتاج لصحبة كلام أجمل مستددين ما شاء الله ماذا كمان الاستمرار يحتاج لصحبة بعدها إيه؟ خلي عندي حافز إنه حقه هذه ماقوله هذا لنور في سمتنا في سمتنا ولا وضع الصورحة مع ضيعت فإننا نكتب من أفضل من أكثر من أقطع الله فيه يعني ما ما حصل احتسب إنه لله نش ايه ثاني مين عنده استفادات من درس المرة اللي فاتت طريق الله طويل يحتاج إلى صحبة كلمة جميلة كلمة جميلة فعلا طريق الله طويل يحتاج إلى صحبة كلمة دي برضو تدل على حد كان صحى في الدرس طريق الله طويل يحتاج إلى صحبة ليل الصحبة الصحبة بت بتخلي الواحد فعلاً بتعالج الملل اللي عند الإنسان بتعالج الملل اللي عند الإنسان اللي بتعالج الملل اللي, اللي, بتعالج الملل, اللي الملل اللي عند فإذا ال ال في كل فترات حياته يحتاج حد جنب منه دائما ولذلك لما صلى الله ملل ما بيقدر يكمل ما بيقدر يوصل ولذلك من أكبر فوائد الدرس، دا وكنت أتمنى إن حد ينتبه ليها مسألة رمضان يعني ما فائدت هذا الدرس قبل رمضان فائدت هذا الدرس قبل رمضان هو طبعا الدرس ده كان الغاية العظمى منه الهدف الكبير منه ان احنا ازاي نخلل اخوات يرتبطوا مع بعضهم في الورش كلام جميل جدا وان الاخوات يلينوا البعض وان الاختة تلين القائدة بتاعتها والكلام ده لازم الكلام ده يحصل بس الكلام المهم جدا بل لازم نهتم به الصحبة إن شاء الله يعني لازم يا جماعة عشان نفوز برمضان لازم اول خطوة نعملها من دلوقتي اول خطوة في الاستعداد لرمضان الصحبة ان احنا يبقى بيننا وبين بعض صحبة صالحة باذن الله سبحانه وتعالى حتى ننال الفوز طبعا يعني النهاردة دارت مهم جدا اتمنى الاخوات يبقوا مركزين معانا وال اللي قاعد بجنب منه كوبيته كاس مكتباته واللي قاعد بجنب منه, منه العصيب بتاعه والناس كلها مركت كده معانا ااا جدا يعني هنتكلم على هنقسم إلى شقين الشق الأول هنتكلم فيه عن حاجة اسمها أفضل العبادات هنتكلم عن حاجة اسمها إيه أفضل العبادات افضل العبادات, أفضل العبادات هنتكلم موضوع عن عبالة الاسف شفنا فترة دي امتحانات وكله مشغول فتطبيقها صعب تطبيقها اللي هي ايه تطبيق الصحبه يعني للاسف دي انا مش ما تمشش الجمله معلش انا اا النهارده عن افضل ال العبادات ال اا اختي ال الاستعداد لرمضان احنا كلنا محتاجين الصحبة يعني يعني محتاجين ان احنا يعني لازم يا جماعه نقتطع وقت لاخرتنا لازم نقتطع وقت العبادة ربنا سبحانه وتعالى احنا لو يعني هن هنعتبر يومنا 23 ساعه والساعه الباقيه بنتعامل فيها في الكلام الثاني ده فده خير فده خير ان شاء الله يعني نص ساعة تفكير في اليوم لو تواصلت مع اخوانك واخواتك عفوا واللي يعني يعني لازم يبقى ليكي تواصل مع الأخوات ولازم يبقى ليكي واحده بتتابعك وواحده بتكلمك واحده بت بتعلي همتك لازم الكلام ده أنا حتى في فترة الامتحانات يعني أنا أذكر ان كان يعني كان في ناس بتقعد في فترة الامتحانات دي بيذاكروا مع بعض لان كانت المذاكره مع بعض كانت بتسهل لهم حاجات كتير جدا طبعا في ناس ما ينفعش احنا نذكر معاهم وكلام ده طبعا دي حاجات لازم ناخد بالنا منها بس لازم الكلام ده اللي نهتم بيه لازم نهتم بيه نرجع للموضوع بتاع النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى أفضل العبادات اللي هنتكلم عنها النهاردة هذه العبادة اللي هنتكلم عنها النهاردة العلماء قالوا عنها إن لو الإنسان كان مخير ما بين أي نافلة فضل نافلة وما بينها فهي أولى منها فهي أولى من فضل النافلة العبادة دي للأسف كثير من الناس بيملها لأنها بتبقى يعني تقيلة إلى حد ما النفس ثقيله إلى حد ما على ال على العقل الواحد بيبقى محتاج محتاج ان مركز وصاحي وفيق فيه هنتكلم الله على عن طلب العلم هنتكلم عن طلب العلم انا مش هتكلم عن فضل ان احنا نكون بنتكلم عن فضل ان احنا نكون علماء ولا فضل ان احنا نعلم الناس الخير ولا ان نوجدي الناس احنا انا هتكلم بس عن اللي الناس اللي زي و زيوكم كده الناس اللي موضوع علم اللي تسايب بيتها و راح ستعود في المسجد وقعد مثلا قدام من غيرت في المعهد راح مسجد تسمع درس راح في مكان معين تسمع درس الصوت وابع بتكلم عن طالب العلم اللي هو زي ما الناس اللي زي و زيوكم الناس الطلاب العلم اللي بيحرحوا دروس اللي عادين يسمعوا دروس اللي بيفتحوا المنته عشان يسمعوا دروس يعني معنى الواحد يكون فرائضه اللي هي الصلاة والصيام والفرائض وال اللي ربنا فرضها عليه العبادات والقرب إلى الله عز وجل هي طلب العلم وسريعا كده طبعا أول كلمة نزلت في الكتاب لا عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربنا سبحانه وتعالى امتن على العباد يعني وقال من نعمه على العباد هو علمهم قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فامتن مرتين هو علمه القرآن وامتن مرة تانية هو علمه كيف يبين وكيف يعرب عما بداخله فنعمة جميلة جداً يعني لذلك أنا يقول لك العلم ده يكفيه فخراً أنه إذا وثم بالشخص يعني أنا لو أتأل عني أو أتأل عنك أنك عالمة مثلاً أو عندك علم الإنسان بيفرح حتى لو ما كانش عنده علم وإن الإنسان لو وثم إليه الجهل أو نوثب إليه الجهل بيبدايق بي بي جداً ويغضب وبي وبيشمئز حتى وإن كان من أهل الجهل حتى وإن كان من أهل الجهلة لانه برضه بيغضب ان هو يتقال عنه الكلام ده فكفى كفى العلم شرفا بهذا تعالوا النهارده سريعا كده بسرعة جدا نتكلم عن فضل العلم فضل طلب العلم عفوا فضل طلب العلم ما هو فضل طلب العلم اول الحديث معنا وللأسف الحديث ده يعني اللي انا لا ادري كيف كتب ابن والحديث يعني إن شاء الله. عن أنا صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيبي علمي جاي يحضر لدار درس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جاي يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فيسمع دروس والآخر يحترف ال الأخوه تاني بيحترف يعني شغال حرفي يعني صناعي يعني بال باللغة المصرية صنايعي. فشكل محترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المحترف اللي هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخويا اللي, اللي بيجي يحضر الدرس عندك ما بيشتغلش وأنا اللي بيشتغل وبقرر إن أنا أصرف عليه ويعني لو تكلمه يا رسول الله إنه هو ينزل يشتغل معايا حتى يعني يخفف عني من الـ الـ الـ يعني من الحمل اللي أنا شايله وإن أنا النفقة المطلوبة مني فلو تطلب منه إن هو يعني يأتيني مثلا يوم أو يومين في, الـ في الـ يعني أو ساعتين في اليوم أو إلى آخره يعني يا رسول الله خليه يتحرك معايا يعني أنا أنا مش قادر شيء همي وهمه فجاء المحترف واخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظه دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فقال صلى الله عليه وسلم طبعا اغلب الناس يقول لك فقال صلى الله عليه وسلم هذه يداني يحبهم الله ورسوله وده حديث ضعيف حديث الحديث الصحيح قال لعلك ترزق به قال لعلك ترزق به النبي صلى الله به انت بترزق انت يا اخوك اللي عم قاعد يطلب علم في المسجد ده انت ترزق بيه يعني انا الحديث ده في حياتنا ان احنا نقول يا جماعه الاخ او الاخت اللي قاعد بيطلب علم ده انت سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى الرزق والدك والاخت المتزوجه اللي انت سبب بطلب العلم ده انت سبب في ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرزق لزوجك بيبعت لك بيبعت له رزق بتاعك انت بسبب ان انت قاعده تطلبي علم الساعه ولا ساعتين اللي في قعداهم دول ما تخ ما تتخيليش أن هم يروحوا يعني هذا رعى ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا أبدا ربنا سبحانه وتعالى سيكفل وسيرزق زوجك وأبيك ومن تكفل بيكي سيكفله أيضا سيعطيه رزقك لأنك جلست لطلب العلم لأنك جلست لطلب العلم عشان كده أول, أول فضل من فضائل من, من فضل طلب العلم أن الله عز وجل يجعل طلب العلم سببا في سعة الرزق أو في الرزق كنا ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في الرزق. رقم 2 أن طلب العلم طريق إلى الجنة. أن طلب العلم طريق إلى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووركزوا جماعة كده في مفردات الحديث لإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ال يعني ألفاظ الحديث ده مهمة جدا. رقم النبي صلى الله عليه وسلم رقم اثنين طلب العلم طريق إلى الجنة تمام. من سلك طريقا يلتمسو فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الله أكبر الكلام ده كلام خطير سلك يعني يعرفين كده ما سلككم في سطر يعني إيه ما سلككم يعني الطريق كان واعر قوي عشان توصل النار ال إيه اللي دخلكم النار وخلتك تسلكه هذا الطريق فمن سلك طريقا يعني واحد كان الطريق قدام منه كل شوية بتتد مرة تيجي تحضر الدرس تلاقي ابنها مش شعر بيعمل إيه مرة تيجي تحضر الدرس تلاقي متحن طلع لا تاني يوم مرة تيجي تحضر الدرس مش عارف إيه اللي تقول تعالي ننزل مع بعض مرة تيجي تحضر الدرس مش عارف ايه سلك طريقا الموضوع بكل بي وقت بيتعقد قدامه وهو مصر ان هو يكمل ويدخل عشان كده المؤمنين بيستغربوا يوم القيامه في الم... عارفين في الجنة وبيبصوا لاهل النار بيقول ما سلكتوا في طاقه انتوا عرفتوا ازاي تخشوا النار بالطريقة دي لان السلوب ده ان انتوا تعرفوا لكم ان الامر كان واعر عليكم ازاي عرفتوا تضغطوا هذه الوعورة وتوصلوا لل... للنار لل... لاخر النار فمنذ ذلك طريقا واحد عمال يتكبد المشاق عمال اذا زاد ان هي يذاكر وتقف وتقعد وتعمل وتسوي والى اخره سلك طريقا يلتمس يلتمس ده يعني ايه عماش اعمال يحسس كده ايه علم في هنا علم في هنا علم, علم ويلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى جن يعني سهل الله له به طريقا الى الجنه العلماء قالوا يا اما على طول مباشرة هذا العلم طريق الى الجنة مباشرة كده او ان العلم طريق الى تيسير تيسير وتسهيل العبادة ومن سهلت عليه العبادة ويسر له العبادة فهي سبب من أسباب دخول الجنة يعني عشان كده العلماء يقولك إيه في قاعدة جميلة جدا كذا قلت فمن كان مخلصا في طلب العلم يسر الله له طريق الجنة فمن كان مخلصا في طلب العلم يسر الله له طرق الجنة ومن طرق الجنة العبادة عشان كذا يقولك لما أنت عاوز تشوف أنت علمك هيوصلك وصلك الجنة ولا ولا أي مشكلته ولا في مشكلة إن بص لعبادتك ماذا يحدث في عباداتك بعد طلب العلم ماذا يحدث في عباداتك بعد طلب العلم فتهل الله له به طريقا إلى الجنة الحديث ده برضو للأسف أغلب الناس لما بيتناولوا لو من تلك طريقا ينتبه به علما فيه علما يسهل الله له بي طريقًا الجنة اللي أغلب الناس برضو للأسف بيأمره راح واخد أصل الحتة دي بس من الحديث مع إن مطلع الحديث كلام مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في مطلع الحديث من نفس عن المؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يستر على مؤسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن تتر مسلما تتره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله هو أقوى الكلام ده يعني إيه بينه وبين العلم حد كده يلقطها بسرعه ايه الرابط اننا فتحنا المؤمنين في قروبات ده الكلام ده كله كلام اجتماعات يعني ايه ايه اللي جاب الاجتماعيات دي جاب بعد طلب العلم إن يا جماعة إن العلم فعلا هو اللي هيخليك تعرف ازاي تفرش قروبات الناس ان العلم يا جماعة هو اللي هيخليك ازاي على المعصر إن العلم يا جماعة هو اللي هيخليك ازاي تستر المسلم إن العلم هو اللي هيخليك ازاي تعين اخوك المسلم يو. العلم سبب لكل الكلام ده عشان بعد ما قال الكلام ده كله علم ومن ثلاث طريق الروح يطلب العلم عشان تعرف من الكلام ده من نفث عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفث الله عنه قربة من قرب يوم القيام إلى آخر الحديث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثلاث طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رقم ثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وإن الملائكة لتضع أجنيحتها رضا لطالب العلم وفي رواية ده حديث أبو زر في رواية صفوان ابن عثال المرادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا ووضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع طبعا هاي بقى سؤال دلوقتي طيب يا عم الشيخ إحنا بنتقوله دلوقتي ثلاثة طريقا يلتمس فيه علما وطالب العلم وهو ماشي الملائكة بشطل أجنحتها طبعا هاي عالي في البيت هنتحاسب إزاي كله يا جماعة يعني بكله بيحصى طبعاً يعني أعدادك في البيت ح بالميجات اللي أنت بتحملها بالخطوات اللي أنت بتمشيها هذا حاسب هذا حاسب كله يكتبلك كله بيكتب لك والوقت اللي أنت طرقتوا لله سبحانه وتعالى وجبتوا لله سبحانه وتعالى دعوتوا لله يعني كل الوجد حاسب لك كله بيكتب لك يا جماعة بيكتب لنا يا طب يعني إيه وإنا ملاكتنا طبعا أجنحتها لطالب العلم رضا بما نصنع اللي ما معنى الكلام ده إن اللي, اللي يعني إن الملائكة جماعة طبعًا يعني ممكن يكون طالب العلم اللي راح يكتب العلم ده أخر يعني مسكين كده ويعني على أده جلبيه على أده ولا القميص اللي يلبسه على أده ويعني عادي خالص يعني شخص عادي ما هوش يعني وفي أبها من في مظهره أبها يعني وعلى الكلام ده لا ده عادي خالص ده شخص عادي جدًا إلا إن الملائكة تنحني أمامه إجلالا وتعظيما وإكبرا له لأن هو من طل لأن هو طالب علم يعني طبعوا اجنحتها ده دلاله على اللي, اللي هو اللي يعني الانخفاض كده ما يجي مثلا عارفين ان انتوا بره عند يعني الكفار مثلا في أيام ال الممالك الأديمة كان الواحد يخص على الملك يقوم راح ايه موطي نص داره كده ولا لا فده هو ده طبعوا اجنحتها ان الملائكه ذات نفسها تجيل نفسها طالب العلم يعني يا اخو انت تخير دلوقتي هذا الكلام يعني يا اخو انت دلوقتي يا أخونا محمد يعني تخيل هذا الكلام ان الملائكة عملة تجلك انت, انت لا تعرف طبعا هي الملائكة بتجل طالب العلم ليه؟ لانها علمت مقامه عند الله عز وجل اكيد عرفت مقامها عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هذا صف قريب من الله سبحانه وتعالى طيب رسم ثلاثة ان الملائكة تجل وتكبر وتعظم مقام طالب العلم رسم أربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريده الله به خيراً يتفقه في الدين. إذا ربنا سبحانه وتعالى يريد الخير سيتفقه في الدين. هيحضر الدروس، هيسمع، ويهتم، ويعرف إزاي يصل إلى الله عز وجل، يعرف إزاي يصوم، يعرف إزاي يصلي، يعرف إزاي يوحد الله سبحانه وتعالى، يعرف إزاي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف إزاي يحب ربنا، يعرف إزاي يتابع أهل الديانة. رقم خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله ده بقيه الحديث بتاع ابو هريره ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا تنزل عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه واذا ذكرهم الله في من عند الله أكبر الله أكبر يعني ويتدارسونه بينهم كلمه يتدارسونه دي يعني ناس قاعده تتعلم يعني يتدارسونه بينهم دي ممكن تنفع شعار كده يعني لل للمعهد بتاعنا المعهد كبير واني دعوي وياتدرسونه بينهم وكلمة عظيمة جدا ياتدرسونه يعني يتعلم وياتدرسونه نه تجويدا ويتعلمه إلى يتعلمون منه كل شيء يتعلمون منه خطط في الحياة تعلم الحل من... كل شيء يتضمن ويكر... كل الكلام ده يتلونك كتابات وطبعا في اللغة يقولك التدارس يعني تفاعل هي مبالغة هل الصوت هل الصوت في الواصل هل الصوت في الواصل هل الصوت واضح السلام عليكم السلام <تحكين> عليكم تمام ويدرصون بينهم على وزن تفاعل يعني على وزن تفاعل يعني مبالغة يعني بيبالغوا في تدارس ال ال الايات ويبالغوا في تدارس الاقوال ويتدقي ويبالغوا في معرفة احكام ال التجويد معرفة احكام الفقه ومعرفه العقيده ومعرفه كل شيء يستنبطون كل شيء من الايه الكريمة رقم تنت قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل وكل ربي تزدني علما يعني رب ربنا سحنت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزيد من العلم لأن ربنا سحنت على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزيد من شيء آخر السلام عليكم السلام عليكم عفوا يا جماعة في لعل في مشكلة عندنا كمان في, في الناس معاش انا اخف بعتذر جدا آآ ان شاء الله بإذن الله يعني نحاول حلها قريبا آآ هل نقول الناس سمعاني كده طيب آآ قلنا رقم ستة قال الله عز وجل وكن ربي زدني علما ان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يطلب الاستزادة من, من العلم ان الانسان يفضل طول حياته عشان كده كان عهد الصلاة بدوان الله مع المحبره إلى المقبره مع المحبرة إلى المقبرة وذلك تلاقينا ك كتير من أهل العلم مات وهو عمل بيناقش مسألة مسألة من مسائل الفقه ولا حديث من اثنين حديث من الأحاديث مثلا فليه لان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من طلب العلم فده فدول فهموا المراد من, من هذا يعني الغاية من ان طلب العلم كارتداد من طلب العلم ان معناه أن تقرب من ربنا سبحانه وتعالى فكانوا بيستزيدوا من طلب العلم ويستزيدوا من العلم عشان يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى رقم سبعة إن من فضائل العلم يا جماعة إن ربنا سبحانه تعالى جعله جعله خلي بالك بقى من الكلام ده جعله موازيًا للجهاد في سبيل الله قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ الله أكبر يعني ربنا بيقول لكم يا جماعه يا مؤمنين يا وما كان المؤمنون ينفروا كافة يا جماعة يا مؤمنين اذا داهمكم العدو مش كل الناس تطلع تجاهد امال ايه اللي يحصل يا رب مش ايه ايه, إيه النظام اللي نتبعه إيه خط السير لما يكون فيه عدو بيداهمنا لما يكون اليهود بيضربونا لما يكون الشيعة بيقتلونا لما يكون كذا لما يكون كذا ايه اللي مغرضنا ايه اللي يحصل ان ينقسم الناس الى فرقتين ان ينقسم الناس الى فرقتين او طائفتين ناس تروح تجاهد في سبيل الله وناس تروح تطلب العلم ده دلاله على ايه يا جماعه ده دلاله على ان يعني زي ما احنا محتاجين للجihad لصد الاعداء احنا محتاجين للعلم لصد الاعداء ايضا لان طلب العلم اكيد لصد الاعداء ما هو مش معقول يكون في عدو قاعد بره او جه خلاص بيضربني أو بيعمل لي وانا قاعد جوه بطلب علم ويبقى معناه ان انا مش مش بدفعه او ربنا بأمرنا بان احنا يعني نوطر قبتنا او يعني نذل امام اعدائنا وربنا سبحانه قال لنا ولا تهنوا ولا تهذنوا وانتم الاعلى نحن اعلى منهم فيبقى إذا عشان كده من من من أهداف الأعداء أو من من, من اليهود وال يعني وأهل الكتاب والمشركين دائما ما يهتموا بنشر الجهل بين المسلمين بأن يفتشوا الجهل بين المسلمين ولذلك لما يخشوا يحتلوا بلد من البلاد ينشروا فيها الجهل بالوح بالعقيدة الأول أول حاجة يعملوها إنه يبعدوا الناس عن العقيدة الصحيحة عن عقيدة أهل السنة تمام كل بلاد اللي دخلوها وقدروا يوقعوها كان ده اللي بيحصل فيها يبعدوا الناس عن عقيدة العقيدة الصحيحة العقيدة الإسلامية الصحيحة ثم يضربونهم فلا يعني فلا يعني يجدوا ما يصدهم ما يلاقوش اللي يوافق قدامهم فعلى كده ربنا بيقول فلولا نفر من كل فرقات منهم طائفة ليتفقوا في الدين خلاص يا معي بقى كده الناس هتروح تجاهز في سبيل الله ونات تتفرغ لطلب العلم الناس تروح تطلب العلم يبقى يا جماعة اللي يعني والينذر قوم إذا رجعوا ليهم عليهم يحذرون. يبدأوا يقوموا بالواجب بتاعهم فطلب العلم ربنا سبحانه لا يساوي بينه وبين الجهاز. وفي للأسف يعني للأسف الوقت مش هييساعدنا. أن قولات كثيرة عن أهل العلم عن إن العلم ربما يكون كالجهاز وربما يكون أفضل من الجهاز. رقم 8 في في اليوم القيامة يقرأ الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير إن يا جماعة المؤمنين بيتفضلوا في الجنة المؤمنين العاديين مش زي المؤمنين اللي عندهم علم الذين جمعوا بين العلم والإيمان مش هيبوا زي الناس اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي عندهم فقط ااا مش هيبوا زي زي الناس اللي طلبو بعلم مش زي الناس اللي ما طلبتوا علم خالص لا إذا ربنا سبحانه لا يرفعهم. عشان كده ربنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش هيستوي. مش هيستوي المؤمن العالم زي المسلم الجاهل المؤمن الجاهل مش هيستوي. ربنا يقول الله الذين امنوا منكم والذين اؤتوا العلم درجات. لا درجات فوق أهل الإيمان. فهناك كثير جدا من فضائل العلم وأنا للأسف يعني لا لا الوقت. لكن أختم بكلمتين. اللي نقول مطرف ابن الشخير صاحب الجليل قال فضل العلم خير من فضل العبادة هو بعض الناس بيرويها على إنها حديث عن مسؤول لا ولا تصحه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونما هي منقوفة على مطرف ابن الشخير قال فضل العلم خير من فضل العبادة فضل العلم خير من فضل العبادة اللي الحاجة الأخيرة اللي عاوز نخدم بيها إن يا جماعة يعني سيدنا موسى عليه السلام وهو رجل من أول العزم من الرسل ويعني من أفضل خمس أشخاص على وجه الأرض ومن أقرب الناس يعني الله عز وجل يعني سيدنا موسى عليه السلام مقامه عالي جدا مقامه عالي جدا جدا جدا فسيدنا موسى عليه السلام لما علم أن هنالك رجلا أعلم منه ضرب إليه الطريق راح تفيره على طول مباشرة ليه؟ لأنه يعلم لأنه يعلم لمعرف أن الخبر رجل أعلم منه سافر إليه يعني يا جماعة الأنبياء نفسهم كانوا بيسافروا لطلب العلم الأنبياء نفسهم كانوا بيسافروا لطلب العلم فما بالنا نحن ثم يبالغون نحن فيعني إحنا يبى حينا إيه طلب العلم ده إحنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بن بنعمة ال ال ال المعاهد اللي عن نتو والدروس اللي بنسمحها والكلام ده كله ده كلام يعني يعني من نعمة الله عزوجل العظيمة جدا فإذا كان كلامنا مهارا بيزنس وحناك على عن طلب العلم عاوزين من الكلام ده إن الأخوات يعني ربنا سبحانه وتعالى فيهم يهتم يهتموا يعني بالمعهد ودراسة العلوم الشرعية اللي إحنا ندرسها إن لها فضل عظيم جدا لا سيما إذا كانوا كمان بيطلبوا علم في من العلوم الدنيوية فهذا فضل على فضل أيضا يعني يحبذا لو جمعوا بين الأمرين فإذا جزاكم الله خيرا التجمعة دي جميلة جدا جزاكم الله خيرا لقصة أمال جزاكم الله خيرا فإذا يعني يا جماعة طلب العلم والحضور الدروس والوقت النسوة تستفتعوه ده أنتم ما تدخلوش يعني هو كم هو عظيم عند الله عز وجل كم أنتم يعني ربنا سبحانه وتعالى سيعصيكم من الفضائل ومن الأجور بسبب ما, ما تفعلون الآن فكان كلامنا النهاردة مهم جدا عشان عشان هذه النقطة يا جماعة لازم لازم إنها تنهي العلم لازم نهتم بالدروس واللي إحنا اللي في المعهد كل المحاضرات اللي تاخدوها اللي لازم يسمعها تاني اللي بيطلب منه درس يسمعه لازم يسمعه حتى لو فاتوا يسمعه تاني في الأسبوع اللي بعد منه حتى لو مش هيبعث ال منه حتى لو لازم جماعة نهتم طلب العلم حياتنا كلها تبقى مليئة بطلب العلم نسأله الله عز وجل أن يرزقنا قنا الإخلاص أن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم وأن يرزقنا طلب العلم الصحيح وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه لي ذلك والقادر عليه. الحاجة الثانية اللي أودني أتكلم فيها سريعا يعني الحاجة الثانية أودني أتكلم فيها سريعا وهي مسألة كنا أودني أتكلم النهاردة في نقطة مسألة الاستعداد لرمضان مسألة الاستعداد لرمضان. طبعا يعني احنا خلاص دخلنا في شعبان والامر يعني انا كنت اظن ان هو هيبقى سهل على الاخوات لكن الموضوع مهم جدا ان احنا نوقف معا وقفة سريعة وصغيرة كده عشان وقت الالس انا عاوز كل اخت معانا والاخ محمد ربنا يجزيهم خير ربنا يجزيهم خير جميعا عاوزكم كل واحد يجيب ورقة طاضية قدام منه كده ويقسمها 3-3 يخط فيها خطين كده يقسمها 3-3 الخط الاول منع الشمال التلت الأول من الشمال يكتب فيه ماذا تريد أن تكون بعد رمضان ماذا تريد أن تكون بعد رمضان معل ركزوا معي تريعا عشان بس الوقت قرب يخلص يعني. ماذا تريد أن تكون بعد رمضان التلت الثاني اللي هو في النص يكتب فيه ماذا تريد أن تكون في رمضان التلت الأولان خالص يكتب في الطريق إلى المراد أو السبيل إلى ما أريد سهل الكلام ده أجيبه الورقة هتقسموها تلات تلات هتكتبك تلت التلتل... ال على الشمال ماذا تريد أن تكون بعد رمضان ماذا تريدين أن تكوني بعد رمضان ماذا تريدين أن تكوني في رمضان ماذا ت... يعني ما... كيف تصلين إلى ما تريدين تمام كده وهتمني الصفحة ديا هتكتب فيها ال... ال... ال... اللي أنت عاوز عاوز تبى عملة ذي بعد رمضان عاوز زي يتغير في حياتك طار عاوزة في رمضان تبى عملة ذي ع عاوزة أو راجي تبى عملة ذي عاوزة على الأوراق تبقى عملة ذي عاوزة في يوم عاوزة إفطارك وإطعامك والواحتسابك والكلام ده كله بعمل إزاي الحاجة الأولانية كيف السبيل إلى أن اوصل أص... لكده إزاي بقى اللي هو شهر شعبان يبقى إحنا شهر شعبان شهر رمضان شهر شوال طيب من النوات المهمة جدا وإحنا بنكتب الكلام ده لازم لازم الكلام اللي إحنا بنكتبه لازم يكون يا جماعة رقم واحد لازم يكون واقعي لازم يكون واقعي يعني ما أحد ما فيش واحد يطلب في ال أريد بأن أكون بعد رمضان عالم حديث وتفسير ووادلس الفقه لا يعني تكتب حاجة واقعية يعني إيه واقعي يعني حاجة فعلا فعلا هتعملوها أو هتكونها بعد رمضان في رمضان نفس النظام طبعا يا حبازة ان الواحد بيقوم رايح جاي في الاول كده وكاتب التسقاط اللي في حياته عقوا المهمات اللي في حياته انا مطلوب مني ايه في رمضان ومطلوب مني ايه بي يعني ببقى عامل ايه في رمضان بعد رمضان بعد رمضان اغلب الناس اجازة فممكن ممكن يبقى اعلى طب رمضان ممكن يبقى بعض الاخوات عندهم امتحانات او بناتها عندهم عندها ولادها عندهم امتحانات او او الاخر ايه ال ال ال وجود الاولاني اللي هو بتاع شعبان الناس دلوقتي اغلبها بيذاكر فيكتب المهام اللي في حياته عشان يقدر يعني يشوف ايه اللي ناسب يبقى ماشي مع الكلام ده ويتماشى معاه تمام كده يعني نكتب العبادات وشوف ده اتطابق فيها ازاي يا دكتور انت عاوزه توصلي ايه بالضبط أنا عاوز أوصل إن أنا يبقى ورد بعد رمضان مثلا نص جزء مثلا أنا عاوز يبقى ورد بعد رمضان يبقى جز طبعاً يبقى معنى إن أنا في رمضان يبقى نفس الكلام معناه إن أنا قبل رمضان هبدأ بق على الرhythm التاعي أنا عاوز حافظ بعد رمضان على ركعة الوتر ااا يبقى مفروض إن أنا قبل رمضان في رمضان يومياً حافظ على ركعة الوتر قبل رمضان هكتاهي إن أنا ااا أقوم بركعة الوتر وأشجع نفسي وأشوف فضل صلاة الوتر إن شاء الله بإذن الله يعني الوتر هيبقى ليه حلق كملنا معانا بإذن الله المرة اللي جاية أو اللي بعدها بإذن الله خلنا نتابع. رقم واحد في, اله... في الأهداف اللي بنكتبها أن يكونوا واقعيا رقم اثنين يكون واضح. ايه يعني ايه يكون واضح يعني ما تكتبش شيء بعد رمضان أنا عاوز أبقى كويس. ماش ماقولين عاوزين نبقى كويسين. عاوزة بقى كويسة تعملي إيه؟ عاوزة تبي كويسة تعملي إيه؟ عندك عاوز تعمل إيه؟ عاوزة تبقى عناز زي في في ورد القرآن عاوزة تبقى عناز في ورد الصلاة عاوزة تبقى عناز زي في في المعهد تبقى لازم يكون واضح ومحدد. رقم ثلاثة في الهدف أن تكون صادقاً فيه أن تكون صادقاً يعني إيه أن تكون صادقاً يعني لا تقومش تكتب كلام عالي قوي وإنت عارف أن أنت يعني مش هتستطيعه وإنت عارف أن أنت يعني مش هتقدر مش عليه ده غير نقطة الواقعية يعني أنا ببص الإمكانيات ممكن يبقى الشيء يبقى في إمكانياتي بس أنا مش عارف عمله فعلاً أو عاوز استعداد معين له فيبقى إذن فيبقى إذا أننا أبقى صادق يعني أبقى صادق النقطة الأولانية أن أكون فعلا فاهم أنا هقدر أوصل ليه ولا مش هقدر أوصل لي والاستعداد هينفع ولا مش هينفع النقطة الثانية أننا لما أكتب الحاجة أبقى مش بكتبها من باب التمني في الصدق يعني يعني يعني في بعض الناس بمراح كاتب أنا أحافظ على 11 رقعة في يام ليل طب هو بيكتب كده ليه بيكتب كده عشان يرضي نفسه إن هو أنا والله نفسه أبقى كويس بس ما بعرفش أوصل انت انت مش ثابت ما كان مشوفتك انت مش ثابت انت مش انت هتعرف تجيب 11 ركعه في اليوم بعد رمضان انت عارف ان انت اخرك بعد رمضان ثلاثة ركعات انت تاخد بالك فيعني واخدين بالكم ان ان يكون كل واحد مننا هو بيكتب ان يكون صادقا فيما فيما يكتب تمام ان شاء الله بإذن الله نبدأ من النهارده نضيف على الاوراد بتاعتنا ركعه الويتر نضيف على الاوراد بتاعتنا الكلام للفرقة الثانية والفرقة الثالثة يعني الأخت أمان جزاك الله خيرا لو تبلغ بها الأخوات عن في الفرقة بتاعتهم لا بأس هنبدأ نرأن تمام تمام جزاك الله خير اللي الأخوات في الفرقة الثانية بقى يضيفوا ركعة الوتر على الأوراض هيا نبدأ من النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نجتهد في أن احنا نحافظ على ركعة الوتر يوميا طيب ركعة الوتر أديها يا شيخ ركعة الوتر تقنعها الفاتحة ويقولها الله أحد وتركع وتسجد سجدين والسلام عليكم ورحمة الله آآ آآ والدعاء اللي بعد السلام وبس خلص. كم دقيقة عم شيخ خمس دايق بالكثير قوي قوي قوي قوي قوي يعني ده اللي هو بقى اللي هو يعني خلاص يعني فيبقى إذن مسألة اللي هنضيط النهرة بإذن الله على الأوراد مسألة اللي هنقدم تقرير باللي هتكتبه هنكتبه ده ولا ده تنظيم نفسنا اتمنى ان الناس تقدمه يعني اتمنى ان الناس لكن انا بصراحه يعني عارف ان اغلب الاخوات منشغولات يا اما او بالامتحانات او بالبيوت ف يعني مش عاوز على حد بس اللي يقدر يقدمه يقدمه اللي يقدر يقدمه يبعته للمشرفة المشرفه والمشرفه ان شاء الله باذن الله عشان برضو لو في مشاكل احنا نقدر ننملها طبعا برضو من من فوائد الورقة دي احنا ما عملناها مع الشباب قلنا لهم انت بتملى وش الورقه الكلام ده في ظهر الورقه بتب... بتمشي مع نفسك اسبوع باسبوع في شعبان وتبدأ تشوف انت ايه مشاكلك ايه اللي عندك ايه المشاكل اللي عندك واحد عندي مشكلة ان انا حاطلي كذا رقم عندي مشكلة ان انا مش عارف اضبط نومي فطبعا لما ما اضبطش نومي بيضيع عليا الفجر بيضيع عليا الورد بيضيع عليا كذا بيضيع عليا كذا اللي ال... ال... فده بيعرف لما احنا بنعرف المشاكل بنقدر نوصل لحلول معينة بتناسب كل شخص كما يناسبه يعني فيبقى احنا هنضيف رطعت الويتر وإن شاء الله بإذن الله يبلغكم بالدرس اللي لهيبا مطلوب منكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نغتن بالدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرينا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آثينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أنقينا عذاب النار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركات